سيدة تقول شعري قصير ومن عادة النساء في بلدنا التفاخر بالضفائر الطويلة فهل يجوز لي أن أضيف بعض الضفائر لتطول ضفائر شعري وعندي أخت موظفة تلبس الباروكة فما الحكم في ذلك وسيدة أخرى تقول أنا امرأة سافرة وأتمنى من الله أن يهديني لأرتدي الحجاب وأقص شعري كل شهرين تقريبا فما الحكم في ذلك من المعلوم أن الجمال محبب للنفس إذا وصف به أي كائن في الوجود والله جميل يحب الجمال كما في الحديث الذي رواه مسلم وجمال المرأة للذات له خطره وأهميته في حياة الأفراد والأمم وتجمل الزوجة لزوجها من أهم الوسائل لكمال متعته بها وحبه لها والحديث الذي رواه ابن ماجه يقول مستفاد استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله ومظاهر التجمل كثيرة منها جمال الشعر الذي لا ينكر أثره في إعجاب الرجل بالمرأة أي إنسان والإسلام عني بجمال الشعر ترجيلا أي تمشيطا وتصفيفا أي تنظيما في ضفائر وغدائر ونحوها وتهذيبا بالتقصير والتطويل والتلميع وتطييبا بالدهن المعطر والروائح الطيبة فهو القائل في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه وهو عام في الرجال والنساء والشعر المستعار وهو المسمى بالباروكة ورد فيه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي ابنة عريسا تصغير عروس أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة رواه البخاري ومسلم وبعد كلام العلماء في شرح هذا الحديث وما يماثله نرى أن التحريم مبني على الغش والتدليس وهو ما يفهم من السبب الذي لعنت به الواصلة والمستوصلة ومبني أيضا على الفتنة والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببا في هلاك بني إسرائيل حين اتخذ نساؤهم وكن يغشين بزينتهن المجتمعات العامة والمعابد اتخذنا هذا وجاء في كتب الفقهاء أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقا عند مالك وحرام عند الشافعية إن كان من شعر الآدمي أو شعر حيوان النجس أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعي بشرطين الأول عدم التدليس والثاني عدم الإغراء وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه وإذا كان عدم استعماله لغيره هو ومن هنا يعلم أن الموظفة التي يراها غير زوجها يحرم عليها أن تكشف أمامهم شعرها الطبيعي مطلقا وكذلك الصناعي أو الباروكة لانه يلفت الأنظار ويدعو إلى الفتنة وكذلك السافرة غير المحجبة يحرم عليها قص شعرها وبخاصة إذا قام بذلك رجل أجنبي عنها والله أعلم